وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَسْتَخِذُونَّكَ إِلَّا هَزْؤًا أَهَٰذَا الَّذِي يَتْلُو الْقُرْآنَ هَسْكُم وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْحِسَابِ لَيَكْفُرُنَّ عَنْ وُجُوهِهِمْ نَارَ جَهَنَّمَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بَل سَاءَتْ لَهُمْ بَضَاءَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ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 تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مما يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم